في مجلس ابنك طيم الطيب والهيل مدار يبقى والرجال معروفة وليالفى الضيفة أحلى التماثيل وتصير صعبة البيوت معسوفة يا مرحبا يا مير ابن الحداحيل ابن السعود اللي عدي ما هو صوفه من شجره خضراء غصون اضلالها للشعب خيره ومروفه اهلاها لا تذاد وابلال الاماليل اللي رفيف بالحياه في قنوفه ترحيبه يجري على دار بها تمطر من الفردوس وسلاح الدنوفه وان كان صافحتك بيمنا اي تبجيل مثلك من صافحت في كفوفه وانقمت باحييك بوفا في الجيل لكلمه مهيب عنك حفوفه كلمه وفاه ساكن قدمر يا جيل ولا عاشقه ما يجي له طروفه انا اشهد انك منال السيف والخيل اللي من زاد هم وخوفه سيف صقيل ومن سيوف مصاقيل والمجد ما ترضون عنها النكوفة تطلع مطالع مجدكم كم طاعة سهيل من يجحد لصار كلان يشوف من شاعر ما قالها للمحاصيل ولا مد كفف السنين العجوفة لكن مدح الطيبين المشاكيل سنة على مر الزمان معروفة واللي يعد الحق يظهر عن الميل ولا تلحق بين العوارف حسوفة صلاة ربي بعد ذكر وتهليل على نبي ما بدينا كلوفة على نبي ما بدينا كلوفا